لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ل ع ت ت م أن ف ذ و ا م ن أ ط ا ر ا ل س م ا و والأرض ا ت س ل ا ن ف ب أ ي آ ل ا ه يرسل موسوعه النابلسي س ف ا ت للعلوم ا ت ك ذ ب ا ن فإذا ا أنشقت ل س ل ا ء فكانت م ي ه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 يعرف ا ل موسوعه ج ر م ن ب النابلسي للعلوم ا ت ك ذ ل ا ا ل ا م ج ر م و ن ي ط و و ف ن ن ب ي ه ا وبين حبيبهم 「なぜならば」 موسوعه ا ب ل ن ا ب ل ف ي ل فاكهة ز و ج ا ن فبأي آ ل ا ر ب ك م ا تكذبان م ت ك ئ ي ن على فرش ب ط ا ه استبرق و ج ن الجن ن لدان فبي أ آ ل ا ء ر ب ك م ا تكذبان في ان قصر ت ط ف لم يقاميثون انسون ل ه م لم ي ط ا م ي ث و ن انسون قبلهم ولا جان فبأي ب آلاء ر ك م ا تكذبان ك أ ن ه ا ل ي ا ق و و ت ا ل م ر ج ا ن ف ب أ ي آ للعلوم ا ا تكذبان ل ا س ل ا الإحسان ف ب أ ي آ ه شركه الهدى ن ر ك ن دعويه غ ي ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن م د ه ا م و ن ا ء ر ب ك م ا تكذبان ف ي ه فيهما ف ا ك ه ة ونخل و ر م الهدى ن ف ب أ ش ر ب ك م ا تكذبان ف ي ه ن خ ي ر حسان ف ب أ ي آ ذات مضمون ا ج ت م ا ن م و ر س و في ا ل خ ي ا م ف ب أ ي آ ل ا ربكما تكذبان ء لم يضمثهن ن إ س ط ب ل ه م و ل ا جان فبأي آ ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن متكئين ع ل ى رفرف ا ل م ي ه 「今日も一日中に会えることはないですが今日も一日中に会えることはないです。